مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدروا لمما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد،